قُلِ اللَّهُمَّ مَانَكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ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 وَإِذَا أَنزَلْنَا كَانَتْ شَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ